من كلمات الشاعر دحمي القلعة اهداء للنادي الاهلي وجماهيره او يا هو او يا ياكم عاشق الذهب فخرنا وفخر العرب في الملاعب صدر السماء للأبد بحر الذهب ياكم عاشق الذهب فخرنا وفخر العرب في الملاعب صدر السماء للأبد بحر الذهب لا وعد أو في الوعود أصله فصل سعودي يا الشعب يحمي قلعة يا بنات الأهل وجماهير رافع الكاس في الشرف شاع صيتة وانت تريد انت استفذ الذهب رافع الكاس في الشرف شاع صيتة وانت تريد انت استفذ الذهب الهدف يا رجال التحدي وجماهير عن منصه الشرف الاهلي عمره ما خلى يحسب التدوي دايما رايته هدف دا. عن منصه الشرف الاهلي عمره ما خلى يحسب التدوي دايما رايته هدف دا. في من Terima kasih اشتركوا وجماهيره.